بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحفظ العده واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهم ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقض ظلم نفسه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 قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَّحِيطًا بِنِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ أَتْمَمْنَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ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 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجِدِكُمْ وَلَا تُطَارُّهُنَّ لِتُطَيِّقُوا عَلَيْهُمْ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 وَإِنْ تَعَاثَرْتَ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقَ دُونَ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا يَلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا مَا أَتَاهَا سَيَدْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وَكَأَيْمٍ مِنْ قَرِيَةٍ عَتَّتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا جَدِيدًا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الباب الذين آمنوا قد انزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النبي ومن يومن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله يتنزل لمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما